واركيزي متاع الدور خارقلو ليش لماذا لعب اكثر من 1000 ايوه الثلاثه يترشحوا بس قل بقى ايوه ردوا انتوا تفعلوا ما في مهله ما حدش دي خلاص ايوه ردوا قدروا يركبوا حتى اذا الجادي لما تبلغ حتى له حتى لا بشي لا أسولا بشي لا. وفي الأسنين هل هي؟ لا هي دينة. هل هي؟ دي. دي. ايه. وارشه وجنينه بحسبها. القرش بالنسبة للعبيد هي بالنسبة للقيمة. ما هي بالنسبة للديح. اذا كان محددة ليس فيها نصلايا؟ نصلايا؟ ليها نصلايا كذلك. ها? لا لا. يعني. نكعلها على قدرة ليه? على قدرة القيمة. يعني تكون النسبة حقتها نسبة القيمة. ما هي نسبة الدين. فالحين اذا طبعت ينحر لازم نص ديتها. لا. هذا ما يرجم تقول نص الدين. تقول يعني على حسب القيمة. اه. يعني يجيهوا بحسب القيمة لا يجيهوا بحسب القيمة يجيهوا بحسب القيمة كامل مثل ما هي فلا هناك ديه يعني يكون مقاسة ديه ليه يكون مقاسة القيمة وكذلك الجنيد يقولون في العشر للعشر كذلك العشر القيمة وأما المضبوط فلا بلغت <تصفيق> أه. وأما المذبوب فما بلغه إذا قبض عبد غصف ولا رهن ولا أي إذن ما هو هل... إذن فيها القيمة كم ما كم ما كان ما يقوله ما حتى له حديث وجناعة المنصوب على الغاصب إلى قيمته ثم في رجبته بناءة المغطوب نخلص لذلك العفل نتقع ونقع جمع على العفل نستهدي جمع فيكون على الغاصب العفل العفل فيكون على الغاصب فيكون على الغاصب إلى القيمة ثم إذا زادت على القيمة تكون في ركبة العفل لا إذا عتب لا تقع يزدي زايد ها؟, ها اذا يعني يعني يعني هو قاصب له غص تحت يعني هو جوج ما بقدر ابلع انا طبعا لكن كان قاصب الجينا الجينا بجو على راضي يا القاضي <سؤال> ولهو ان يكتب منه يعني يكتب من نلعب في العقابه في العقابه طلع مثلا نو تحت هو ايش عصب ولا جاهو رحم في يده والله الغاضب. الغاضب لها اه الغارضه بيتخرب طبعا من العقد لو لا ويفعل ذاك اه يملل مال قال ويضمنها يعني يضمنها ليش قيمه العبد هلال... للسيد. ده للسيد ها مثلا قلنا العبد هو في يده والقاصب له جناع على غ غير ان هيكس وانت بترمه وأن افضل ما نعرف افضل منا له شيء جناع على المالك او غيره اجير الكناع على المالك ما يهدك Ah, so gasual a paw me thiru humausta yirunasta yaras kalala kuha na yam. Bamusta ayun la kiparpa na rapu idaho atalhabi yahrab na bla uh فأبوه قد يقفلتها لما قام يناه والله يتجاوكد حكم حكم الغاصل هذا لا يستفرق ولماذا لو مثلاً فرد لو ما فرد مثلاً فرد خلق مثلاً تسأجره في السبوع عنده في سيومين والله ثلاثه يناه خلق الأيام في أخذي حتى همالك؟ همالك؟ ها عبد الله جابنا انا هلا اللي سي قال انا عبي فصل ودي عين الدابه ونحوها نقص القيمه دا جماعه عليها يعني غير زي ما نقص في نقصها بالنسبه كنا قليله او كنا تعيب وفي جنينها ده ده ده نصف عشور قيمته قال ما عدت نصف عشور قيمته قال إذا كسر الجنين ينزلها نصف عشور قيمة الجنين نصف قال السليم سره كم قيمته هذا السليم يجيها طلع عشر كانوا جدين زمان اذا نقصت الام سبب لها اولاد سبب الاولاد زمان الاس وطبعا خرج حي حي عايز داخل الحي جامع بعدي جنني بعدي جنني صح وتضمنوا بين جريها تعديات بين واحد اذهب اذهب عليه هني اولادي اضم كل ما ها ها لا لا ما هو شي بدنا ليه ابلع يا هيمر قطط قلبك ابعدها هني حتى بقى اكل يلا فاضي مكانك بده تساعدني يا يله زي ما لا اشكل الله في مكانها بلا لا يجهد الوقفة منها خاف جهو متعذيبها هذا من جهو ساد للطريق وهو ابعدها من الطريق الى مكانها ما يزهد هو معا يجهو متعذيبها لا يجهو متعذيبها إذا هو متعذيب الوقفة حتى الثامل واحد يجهدها وبإزالة مانعها نقض الحفل اذا الحبلون قعه حط ركض اذال مانعها الذهبي او الصبر ولا زال المانع فتح الباب حق الحويه ودخل عليه صلى الله ومانع الطير ففتح او دفس حقه ما كربن بلا فتح ال... والعبد كذلك دا مثلا يا عمر ابو الشيوخ يا واحد انضبط اه اي يا ضمان قال انت لي دورك الا اذا مثل انت ما اوعدها انا اوعدك انا فعلا بس اشتي لك الساعه ما بلاقك اي ما يدك جرف بس تكذي جلا نقل منتهلا باقي واحد عبد رف الله رحمتي صراحه اذا ما ش قرى بعض راح نجي وبترقب مثلا لاخر حياه ولاكي تبعد المانع منك فاذا بعثت له اما اذا بعته جرى يلا اسلق بس راح اورجع طرق بعد ما جاء والمانع نستلي ايوه ضياك الحبل قيه هو مانعنا من الذهاب بعد ها عندي نعم. اقوى السفينة <تصفيق> كذلك. اه? اذا زال الرباط حقها. وهو كا السم. يعني اقربها. اقربها مربوطة او انا اه اه اغنق. جعل شفحة. قال ولو متراحيا. ها؟ اه ايه لا تقول لكيه دي واسبح دي واسبح ايه ننبك قالت ايه والله اذا جاوبه وعاء مفتهم انقص لقلبه ايه اذا هو مرفوض ايه مهو مفتهم بل بسنا بتاح المحبس ايه ايه ايه ايه او لا او ماذا لان حمد تكتبت حلات الوعاء حتى الحب ما هو مختلف الوزبانة <تصفيق> <تصفيق> <دلوقتي بني حمتك أمهارين> بنت هكتبعت م... لك الساعة او لا بعد ولو متراخيا او جامدا ولو كان جامد لك الساعة لا بالسمن او نحوها لا بالشمس او نحوها اذا ماذا لان ما اكتبه هذي كثيرا معنى على الثلاث كده تقعدها بقعد والله اشي فيه قالوا اسمي لنحوه ولو ده اتبع الواحدات واحد فتحوا واحدة واحد حمى فالبمان على على الباسح ما الضمان على المحمد في حمد لا كان المحمد يقال ها لا كان المحمد <تصفيق> ولا يقتلوا من الحيوانات إلا الحية والعقرب والفأرة والغراب والحتأة المعجال جاهزة لا لا لا لا لا لا حدين بلا احنا لما ما يملك لذلك يملك اذا انا تتداوي الطرف الثلاثه لا ما بلايده لا يملك يملك يعني بحيث بقى يجي لك لا إذا هو, هو جاهز لك استكدام اوه أنا داري إذا دا هو ايه؟ ايه كانوا خلاص ملك تحرك ما هو شيء ما بلا لك تتبره إما ماذا للصيد ولا للزرع ولا للنس هو عرف ما بشيء اه لا اذا ما بلا والله كان ايه في ما بلا بشيء ما يملح بشي ما بشيء ما يملح بشي بشي وليده قال, قال يبتل لأنه ما حاجه كذا يعني جائز قتله ما هو مملوك. وإذا انه له يقدو مملوك معه إنجاد. ما بشي مملوك ما يملوك. ما إذا يقدو مملوك ما يجيز له. إلا في العبور. عيز. ما. إذنها كأنه ما جائز قتلها في التهاتي قد صره لما يضع. جوز قتلها. أو لا. ما قلت لك جكثله مع ان ابو طابيش يسيل عند ابو في دي في دي في دي في هكاثر هل كثر طلعوا يقلوا رايح يظهر لي راح احط الزرع صار صار قال ما بلا استلاقي هالقراب دي احديد نسويها نسميها 100 اه وقال لكن ما اوغاز ما هو هو حلال <ؤخ>. <تصفيق> <premise> قال ولد قال بعد تمرد المال دماء الرضي يحفظه. لا يجيب ان تسل الله. وما ضر من غير ذلك? ليس? الا والحنة. ايه. وما ضر من غير ذلك? ايه كلها دي بدون على تحر يأكل اللحمة ولا تجاج ولا ولا حد حتى يسوي مكان الفلاح شوف انا من الفزاعه اللي حقت والله ما بعرف معناها كل حته تطلع حالها خديع والله اي والله يقول انا يعني يعني هذا بده بيقدر تهوي دماره لا شيء يجيوك شرط ما عرض باير باير بطل الله فإذا كبرناك تدفعه كان من البيت باير الله <تصفيق> لا يظن إذا جوته بطل يعني لا شخص من الهر والله من الهج هو يوثق على واحد في البيت لا يطرجه واحد إذا ما رضي يبعج له يقول لي كثب ها وشو الهر وشو الهر لا أعطي بي جهاز موغي ها ها ها خاصة لا أكد وفيات لا لا خاف راح الى ها هي الخاء هذا يا ابرا لا خاء ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها Uh the question.